Ti kao usul fan وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء ولو Yeah. والكافرون هم عالمون الله ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض شايئ من نرمجي ان بما شاء واتى وهو لا تنسى كان يروى ترثقالا في والله